كلا لمَّا يقظ ما أمره فَالْيَانُرُ الْإنسانُ إِلَى طعامٍ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَوْ وَقَضْبَ وَزِيتُنَوْ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَابِ وَفَاقِهَتَوْ وَأَبَابَ مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّائِقَةُ يَوْمَ يَفْرُو الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ إِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأْنُ يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة